قمر الوجود عند قبر نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم قال الشاعر هذه القصيدة التي يشكو فيها مآسي المسلمين قمر الوجود تحية وسلام كل الهوى إلا هواك حرام أنت الذي زهت الحياة بنوره وأباد جيش الشرك وهو لهام وأقام في الدنيا النظام وقبله ما كان فيها منهج ونظام يا من نفض عن العقول غبارها عصفت عليها بعدك الأوهام لا العشب زاهم في الحقول ولا الشذا بين الحدائق عابق بسام فالطير ملت صمتها الاغصان إذ جفت على لهواتها الانغام والفكر قربان يقدم للذي من زيفه غطى الحياة ظلام والعلم أعمى لا يدل طريقه وأمامه جدر على وركام بغداد عادت أيما مجنونة وصراخها البارود والألغام والقدس ويح القدس ديس عفافها والمسلمون عن الجهاد صيام لم يبق من رهض الجهاد مجاهد حسن قضى واستشهد القسام يا تونس الغبراء غالك غائل وعثى بوجهك والعيون جذام يا ليت من قصدوك ظلوا دربهم وعلى المكاره في سواك أقام ما بال من بالأمس سبوا دينهم عمن أغار على حماك تعام على الشعوب قساور صيالة وعلى اليهود أرانب ونعام لم يبق لي دار أفيء لظلها وطن استبيح وشب فيه ضرام يا سيدي يا سيدي أنا طائر قد لاح لي أيك فهل أشد ورست ألام أعاب إن صارحتكم بحقيقة هي أن شرع ذاتنا الحكام يتظاهرون بأنهم عون لنا في حينهم داء لنا وحمام من كل زنديق ويزعم أنه هبة السماء وللجهاد امام لما دنوت إلى ضريحك فض عن وجه الحقيقة برقع ولثام فرأيت قبرك سيدي جنباته نور يحف به سنا وغمام وكأنني بك وكأنني بك حينما أبصرتنا لحشودنا في جانبيك زحام كثر ولكن غثاء تافه لا صادق فينا ولا مقدام الذل حش نفوسنا والعار فوق رؤوسنا والخزي والآثام تلقي لنا قولا جليا صادقا لا نقض فيه وكله ابرام لا خير فيها ذي الوجوه وظهرها تتلو سهام الموت فيه سهام سيل المناكر مده اجتاح الدنا في حين أنتم في الكهوف نيام أنا من أراد محبتي فسبيلها حمل الكتاب وبالجهاد قيام يا سيد الثقلين هان وجودنا حين شمخرت دونك الأعلام لما رغبنا عن طريقك سيدي متنا وداست فوقنا الأقدام